فَتَمَّ اللهُ عَلَى قُلوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبصارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به وانزل من السماء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 نات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو به مشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني فقال أنبئني بأسمائها رحنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم قال يا آدم أبهم بأسمائهم فلما أبأهم بأسماء هم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما قنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة يسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس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 هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وان يا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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن أنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا اشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها لها، لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض من بق لها سفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فإن لكم ما سألتم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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون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 وإذ قتلتم نفسا فادعرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَقَدْ ٱللَّهُ ٱلْعَظِيمَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه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 وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَا ربكم. أفلا تعقلون. أولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أم لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَنَّ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 إلى لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذِلُّ القرى واليَتامى والمساكين وقولوا للناس حسنًا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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُنَ أَفْسَقُم مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَن قتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإيتو وان اراد تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم ابد امنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلب بلعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِ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 الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم سَابِ الْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَقَدْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ بِتَنفَ قَلَا تَكْفُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ حَدٌّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بِ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 ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجلة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن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 لا قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من عمساجد الله أن يز فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خذ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 ولن ترضى عنك اليهود ولا المصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهوام من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر قُرْبِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْقُوْنِ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَظَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرَ بَيْتِ الْقُرْبَانِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُصَوَّرِ فَقَالَ قائفي نراك والعاكفين والركع السجود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 وابو الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم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 فيهم رسل منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل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 بكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإ حقا يقود والأسباب كانوا هودا أو نصارى كل آثم أعلم أم الله ومن أظلم من من كتب شهادة عنده من الله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 سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يحدي من يشاء إليه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 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَت كبيرة الا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع ايمانكم. ان الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في سماء فلنولي انك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وان الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل إنما يعمون.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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تحتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كم يَتَلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَقُونُوا تَعْلَمُونَ فَأَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاسْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا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 ولكن لا تشعرون ولنبلو أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 أَمَّنْ تَأْوَى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهو كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين حالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 أحيا به الأرض بعد موتها، فأحيا به الأرض بعد موتها، وبدت فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المُسَخَّر بين الس والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتبع من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذي ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءه العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم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 قَاعِدُونَ مُغِين إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْبَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تابع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الناس آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدني سمى ولحم الخنزير وما أهله به لغير الله فمن يضلل غير بعض ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.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 ليس البر أن تولوا وجوعكم كبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والملائكة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 والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء من البَعْثُ هُنَاكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَةِ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 وتبع عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن له بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جَنَفًا او اِثْمًا فَاَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَدَّ كَ اللَّهُ العظيم.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 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر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 لَكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَالْيَسْتَجِبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ رَفَتُ إلَى نِسَاءِكُمْ وَالْحَمْرَةُ لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا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 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقوضوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتكلمون تكون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البرو بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرو من اتقى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 فَإِنَّكَ تَعُوفَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُولَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنَّكَ تَعُوفَ لَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ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 تقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وافقو في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا. إن الله يحب المحسنين. وأتم الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ومن كان منكم مريضا او بيئة من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبدغوا فضلا من ربكم فإذا أفضلوا ثم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما أداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال. افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اعباءكم او اشد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 فحسبوا جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد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 نبين مبشرين وملذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلاف فيه. وَمَقْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَةُ بَعْضُ يَنْبَعْنَ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا خَتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْعَانِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ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 وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل كتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله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 ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار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 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك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 ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء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 شركه ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك ولا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 قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطحرن فأتوهن من حيث امركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم اما شئتم. وقدموا لانفسكم. والتواب اتقوا الله واعلموا أنكم ملاكوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس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 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا ولا قف ان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه لا تقروا ولا يحل لهن ان يئتن من ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن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 شيئا شيء إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ما افترت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها.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 فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ مَنْ أَنَيْتُمْ أَن ينكحن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكاركم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزق حقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده.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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن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 وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو رقبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بثقات في العلم والجسم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 وبقيه مما ترك وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه إن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 وَمَن لَّمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَنِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا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 فهزموه بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله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 يَوْمَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ ظَالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ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 والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النوم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النوم نور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حاج ابراهيم في رب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 بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه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 مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم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 فإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمم احمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعمه، ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحدنون يا أيها الذين آمنوا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 كتبك ما علمه الله، بل يكتب، وليمل للذي عليه الحق، وليتق الله ربّه، ولا يبخس منه شيئا.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 كبيرا إلى أجله ذلكم أقشط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة